ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليوريكم من آياته إن في ذلك لا آيات لقل صبار شكور وإذا غشياهم موج كذب قُل لِتَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَذِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ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 إن وعد الله حق فلا تغر أنكم الحياة الدنيا ولا يغر أنكم بالله الغر إن الله عِلْدُهِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الرِّيَفَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ